Ayya ala salam Allah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 قيم صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كن استعين إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم ضار. جهت الأرض أثقالها، وقال الإنسان مالها، يوم إذ تحدث أخبرها بأن ربك أوحد. خيرا يرى ومن يعمل نية الله لمن حميدا ربنا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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما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 a Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi As wabarakatuh